قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العبادة في الهرج كالهجرة إلي قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن معقل بيسار أن الله صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج هجرة إلي يعني معناها ان شأنها عظيم وذلك أن الذي يقبل على العبادة مع شدة الفتن وكفرة الفتن فلا تشغله عن العبادة والأعمال الصالحة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني يكون بين الكفار ثم يذهب منهم ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليكون معه، فيعني شبه كون الإنسان يعني في الفتنة، ومع ذلك يشتغل بالعبادة، كالذي يكون بين الكفار، ويذهب منهم، ويتخلص من البقاء معهم، ويذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويهاجر إليه، أي أن شأن العبادة في الهرج عظيمة، وذلك. ويتدل على أن الانسان لم تشغله تلك الشواغل وتلك الفتن التي تعصف بالناس وتشغل بال الناس ما تشغل الانسان عن ذكر الله وعباده الله عز وجل بل يكون مقبلا على الطاعه ولو حصل ما حصل من الفتن ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه العبادة في الهرج بالهجره اليه عليه الصلاه والسلام لأن ترك الكفار والابتعاد عنهم والذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هجرة إليه يعني من أعظم الأعمال وأجل الأعمال فكذلك كون الإنسان تحصل تقع الفتن وتحصل وينشغل الناس بها لا يشغله ما يشغل الناس من الفتن عن العبادة بل يكون مقبلا على العبادة مشتغل بها ولو انشغل إن البال يعني في الفتن والتحوف من اضرارها واخطارها نعم قال حدثنا قتيبه عن حماد بن زيد حماد بن زيد ثقه خرجها الصابون في الستة عن المعلى بن زياد المعلى بن زياد هو صدوق وقال تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم رده الى معاويه بن قرة رده يعني يحدث يحدث يعني بدل يعني بدل ذكر التحديث يعني معناه أسنده إليه واضافه إليه وعزاه إليه ومعاويه بن قره هو ثقه رأسه أصحاب الكتب نعم عن معقل بن يسار رده, رده إلى معقل إلى معقل يسار يعني أنه اسند الحديث إليه ومعقل بن يسار أخرجه أصحاب الكتب الستة هنا الأخ يقول أبو عيسى يقول هذا حديث صحيح غريب إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلة ويقول تابع حماد جعفر بن سليمان عن المعلة كما جاء في سنة ابن ماجه ثلاث آلاف إلا أنه قال كهجرة الي وعندنا هنا كالهجرة الي بآلف لام يعني يعني معنى واحد كهجرة إلي أو كالهجرة إلي فهنا يقول غريب إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى وجعفر بن سليم يروي كذاك عن المعلى عند ابن ماده، كما أن هناك ايضا متابع للمعلى وهو منصور بن زاذان عن معاوية بن قره أخرجه أحمد غير أنه قال العبادة في الفتنة نعم، والعبادة في الفتنه يعني كالعبادة في الهرج لان الهرج هو هو الاختلاط والاقتتال الذي يكون بسبب الفتن فذكر الغرابه يعني الترمذي قال حسن غريب يعني اذا جمع بين الحسن والغرابه يعني معناه أنه, انه حسن على حسب اصطلاح المحدثين الذي هو الاصطلاح العام هو أن يكون يعني في رجاله من خف ضبطه وصار حديثه حسنا وجاء من طريق واحد وأما إذا قال الترمذي الحديث حسن ولم يضف إليه كلمة غريب فهذا في اصطلاحه كما بين ذلك في يعني آخر العلة التي في آخر الكتاب أنه يعني ما من غير وجه أنه ما من غير وجه يعني انه يعني ليس مما جاء يعني من طريق واحد وكونه جاء من طرق أخرى يعني محتمل أن ترمذي ما وقف على الطرق التي يعني خرج عن كونها غريبا